محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مالا لباب الفتح والذنالة بين اللفظين ومع الدرس الثامن عشر من دروس شرح الشاطبية قال النظم رحمه الله تعالى وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمن تدعى حميدا وتقبالا فأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنظل ومع كافرين الكافرين بيئه وهار روى مرون بخلف صد الحلاء بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقلنا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهاري حمزة قلنا وفي ألفات قبل لا طرف اتت بكسر ا تدع تدعى حميدا قرأ ابو عمرو ودور الكسائي المزنيع والمزلهما بالحاء أبو عمرو صاحب رمز الحاء من حميدا ودور الكسائي المرمز بالتاء من تدعى قرأ بإمالة كل الف بعدها راء المتطرفة مجرور له عقب الدير اللي في الغير للله الواحد القهير وعلى أبصيرهم غشاوة وأوبيرها وأشعيرها أتمار الالف قبل الراء بشرط أن تكون الراء متطرفة ومجورة نعم ومعنى قوله وقت استنضنا أي هذه أمثنا ذكرتها لك فقس عليها ما مثلها لتغلب خصمك بالحجه أما كلمة فلا تماري فيهم فلا تماري فيهم هذه في سورة الكهف لا إمالة فيها لأحد من القراء لأن الراء متوسطة بالباء بالياء المحذوف للجزم لأن أصل كلمة تماري أصلا تماري وجزمت لأنها سبقت بلا أنا هي فلا تماري فيهم فليس فيها إمالة لأحد من القراء قال بعد ذلك ومع كافرين الكافرين بيئه أي أمال أبو عمرو ودور الكساء كذلك لض كافرين المنكر والكافرين المعرف بشرط أن يكون بالياء لحو أعدت للكافرين فإن الله لا يحب الكافرين إنها كانت من قوم كافرين بعد إيمانكم كافرين فيميل هذه الكلمات وممثلها في لفظ كافرين والكافرين الذي هو باللياء أبو عمر ودوري أنكساء لأنه عطفا على قوله وفي ألفات قبل رأى طرف أتت بكسر أمن تدعى حميدا وتقبل وكأبو هذه أمثلة ثم قال بعد ذلك ومع كافرين كافرين بيئي أما إذا كان هذا بالواو نحو الكافرون هم الظالمون ونحو قل يا أيها الكافرون فلا إمالة فيه لأحد وقوله وهار روى مروى بخلف صد حلاء بذار أي أمال هار في سورة التوبة في قوله تعالى على شفى جرف هير أمال ألفه الكساء المغموز له بالرأم من روى ومرون الميم رمز ابن ذكوان بخلاف لأنه قال مرون بخلف وشعب المرموز له بالصاد من صد وأبو عمر المرموز له من حلاء وقالون المرمز له بالباء من بدار فيميل الكساء وشعب وعمر وقالون قولا واحدا على شفى جروف ويميل ابن ذكوان بخلاف له مثل الكساء ومن معه ولو الفتح كباقي القراء. قال بعد ذلك وجد بارين والجار تنامو أي أمان لضج بارين في سورة المائدة والشعراء ولض والجارد القرب والجيرد القرب والجير, والجير الجنوب بسورة النساء أما لهما دور الكساء وحده. قوله وورش جميع الباب كان مقللة وهذان عنه باختلافه أي قلل ورش جميع ما ذكر من بداية قول الناظر وفي ألفات قبل را طرق أتت فيقلل الألفات قبل الراء المتطرفة المكسورة بشرطها أن تكون الراء متطرفة ومكسورة أو مجرورة نحو عقبة دير عقبة هذا تقليل لله الواحد القهار إذ هما في الغار نعم هذا بالنسبة لتقليل ورش ويقلل ورش كذلك لفظ كافرين والكافرين المنصوب أو المجرور بليار ويقلل لفظ هار كل ذلك قولا واحدا أما لفظ جبارين والجار ففيهما الفتح والتقليل لأنه قال وهذان عنه باختلاف أي آخر كلمتين اللي هما كلمة جبارين والجار ورش يقلل بخلاف فله كهكذا التقليل جبارين والجار هذا تقليل أما الفتح جبارين والجار قوله ومعه في البوار وفي, وفي القهار حمزة قلل أي اتفق حمزة مع ورش على تقليل لفظ البوار في قوله تعالى ألم ترين الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار تقليل لورش؟ ويتفق معه حمزة، ونظر القهار المجرور الراء في نحو لله الواحد القهار، لابد أن تكون الراء فيه متطرفة ومجرورة. نعم، فاتفق حمزة مع ورش في تقليل هاتين الكلمتين البواري والقهار. بعد ذلك قال، وإذ جاء ذيرة أيني حجر واته كلابراني، والتقليل جاز لفصله. وإذ جاء أنصاري تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا وآذانهم طويانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا وحرف لم لآتيك قولا بخلف ظلناه مشارب لامع وآنية فيها الأتاك لأعدلا وفي الكافرون عابدون وعابدون وخلفهم في الناس في الصلة حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الاكرام, وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف لابن ذاكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعمل ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا تمال تمال الكسري في الوصل ميلا وقبل سكون قفذنا في أصولهم وذراه فيه الخلف في الوصل يجتلى تموسى الهدى عيسى بن مريم عن التي مع ذكر الدار ففهم محصلا وقد فخم التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع وأشمل مثمن ومول رفعه مع جذه ومنصوبه غزا وتترا كزيلا وابتعث ذير أيني حج رواته كالابرار أو كان والتقليل جادل في صلا أما لابو عمرو المرموز له بالحاء من حجة والكسائي المرموز له بالراء من رواته أما لهذان الإمامان الألف الواقع بين رأين الثانية منهما متطرفة مجرورة نحو كلا إن كتاب الأبرير لفي عليين كتاب الأبرير نحو في قرير ونحو مع الأبرير ونحو كنا نعدهم من الأشرير وهكذا بشرط أن تكون الرأي الثانية متطرفة ومجرورة وقللها ورش وحمزة هكذا لا إن كتاب لبرار لفي عليين كتاب لبرار. بالنسبة لورش أما بالنسبة لحمزة أو كتاب الأبرار لفي عليين في قرار لا على برار كنا نعدهم من الأشرار وهكذا هكذا يكون التقليل لورش وحمزة وفتحها الباكو طبعا احنا إذا ذكرنا إمالة لبعض القراء وتقليلا للبعض الآخر فيكون مسكت عنهم بالفتح قال بعد ذلك وإذ جاء أنصاري تميم وسارعوا نسانع والبارئ فبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا يواري واري في العقول بخلفهم هذه كلمات اختصة بإمالتها دون الكساء وحده ولم يشترك معه أحد غيره فالكلمات على النحو التالي اولا كلمة أنصاري من أنصري إلى الله في سورتي آل عمران والصف وكذلك كلمة سارعوا وسارعوا في سورة أنعمران وسيرعوا إلى مغفرة من ربكم كلمة نسارع في سورة المؤمنون يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسيرع لهم في الخيرات نسيرع لهم أكذا يقرأها أو يرويها دور الكسائة والبارئ كلمة البارئ في سورة الحشر والله الخالق البارئ المصور البارئ المصور وكلمة بارئكم في موضعين في سورة البقرة فتوبوا إلى بيرئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بيرئكم فتاب عليكم و آذانهم الآلف الثانية التي بعد الذان آذينهم حيثما وردت في القرآن يجعلون أصابعهم في آذينهم آذينهم حيثما جاء طغيانهم كذلك حيثما جاءت في القرآن ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذا هو الموضع الأول في سورة البقرة وقد تكرر أكثر من مرة فحيثما جاء نفو طغيانهم يمين الالف التي بعد الياء الكساء دور كساء تغيينهم تغيينهم نعم كلمة يسارعون حيثما جاء في القرآن يسارعون أولئك يسارعون في الخيرات يسارعون نعم كلمة آذاننا في الالف التي بعد الذال تكون ادمارها في الالف التي بعد الذال هكذا وفي آذيننا وقر في سورة الصنة وكلمة الجوار ومن أعديل جوار وردت كلمة الجوار في ثلاث سور سورة الشورى وسورة الرحمن وسورة التقوير فيمين الألف فيها في موضع الثلاثة دوري الكسار هكذا في سورة الشورى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام وفي سورة الرحمن وله الجوير المنشآت لا يقرأ الدور الكسائي الفتح وله الجوير المنشآت بفتح الشين لا وفي سورة التقوير الجوير الكلس لا طيب من الدور الكسائي الألف في رفض الجوار في ثلاثة موادى كما بيانتها فيميلها قولا واحدا وقوله يواري اواري في العقود بخلفه أي ورد خلاف عن دور في نظم يواري فأواري في سورة المائدة وكذلك يواري سوءاتكم في سورة الأعراف والصحيح أن له الفتح فقط ولا يقرأ له بالإمالة في هذه الكلمات الثلاث فهذا الخلاف المذكور في هذه في قول الناظم يواري اواري في العقود بخلفه لا يقرأ به ويقرأ له بالفتح قولا واحدا قال بعد ذلك ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ظلمناه ورد عن خلاد عن الحمزة الإمالة والفتح في لف ضعافا في قوله تعالى واليقش الذين لو ترقو من خلفهم ذرية ضعافا أو ضعيفا بصورة النساء ولظ أنا أنا به موضعي صورة النبي وأما هذه الكلمات الثلاث خالف قولا واحدا، فيكون فتكون الإمالة في كلمة بعافل وأنا أنا به، كلمة أنا أتيك به مرتين في سورة النمل لحمزة كله بخلاف من روايات خلاد، وقرأ الباقون بالفتح قوله ومشارب لامع أو مشارب لامعون وآلية فيها الأتاك لأعدلا وفي الكافرون عابدون وعابد أي هذه كلمات اختص باملاتها هشام وحده، فأمَالَ الألف في لظ وما في سورة ياسين، والألف التي بعد الهمزة في سورة غاشية في تسقى من عين إينية من عين إنيا، وأمَالَك ذلك الألف في لظ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون لما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولذلك قال وفي الكافرون عابدون وعابد وقيد لفظ انيه بسوره هل اتاك ولفظ عابدون وعابد لسوره الكافرون لان ما عدا هذين الموضعين او هاتين الكلمتين في السورتين المذكورتين فما عداهما بالفتح يعني مثلا عندك في سوره هل على الانسان فيها لفظ انيه ولكن بالفتح أي طاف عليهم بآنية من فبا فهذا بالفتح لأنه قيد نقض آنية بسورة الغاشية ونقض عابدون وعابد بسورة الكافرون فما عداهم بالفتح قوله وخلفهم في الناس في الجرح الصلاة أي ورد خلاف عن أبي عمر في إمالة الألف في نقض الناس المجرور حيثما ورد ولكن الدور عن أبي عمر هو الذي اختص بالإيمانة وروى السوسي عنه الفتح قولا واحدا وروى السوسي عنه الفتح قولا واحدا كذاك القراء أما لفظ الناس المنصوب والمرفوع فمتفق على فتحه لكل القراء مثال لنظر الناس المجرور ومن الناس من يقول ومن النيس ما يعبد الله على حرف قل أعوذ برب النيس ملك النيس إله النيس إلى غير ذلك بشرط أن تكون السين مجرورة أما إذا كانت السين مرفوعة أو منصوبة فمتفق على فتح الألف فيها نحو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فهذا متفق على فتح الألف فيه لأن السين مضمومة أو مرفوعة في الكلمة الأولى ومنصوبة في الكلمة الثانية قال بعد ذلك حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مستلأ وكل بخلف لابن ذاكوان غير ما يجر من المحراط فعلا لتعملها دورة عن ابن ذاكوان الفتح والإمالة في الألفات في الكلمات التالية حمارك في سورة البقرة في قوله تعالى وانظر إلى حمارك هذا بالفتح الإمالة وانظر إلى حميرك كمثل الحمار في سورة الجمعة هذا بالفتح أما بالإمالة كمثل الحمير لفظ المحراب المنصوب في سورتي آل عمران وصاد هكذا كلما دخل عليها زكرياء المحراب هذا بالفتح المحريب هذا بالإمالة إذ تصور المحراب في سورة صاد اذ, إذ تسوروا المحريب كلمة عمران في سورة آل عمران في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل عمرين على العالمين إذ قالت امرأة عمرين هذا بالإمالة إذ قالت امرأة عمران وفي سورة التحريم ومر يم ابنة عمران ومر يم ابنة عمرين وكلمة إكراهين في سورة النور فإن الله من بعد إكراههم فإن الله من بعد اكراهن غفور رحيم وكلمة الإكرام موضعان في سوره الرحمن ويبقى وجو ربك ذو الجلال والاكريم وفي سورة في اخر السورة تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكريم ذو الجلال لان ابن عامر اقرا بالواو في اخر السورة هكذا على قراءه ابن عامر وابن ذكوان معروف انو راوي عن ابن عامر فالمهم او الشاهد هنا أنه يقرأ بإمالة الإكرام بخلاف فله الإيمالة وله الفتح فابن ذكوان في الكلمات السابقة الفتح وبه قرأ الإمام الداني على طاهر بن غلبون وله الإيمالة الكبرى وبها قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس وهذا معنى قول الناظم وكل بخلف لابن ذكوان أما نظر المحراب ولذلك الناظم قال وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب أما لفظ المحراب المجرور ففيه الإيمان قولا واحدا لابن ذكوان وذلك في موضعين في قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحريب في سورة العمران والموضع الثاني في سورة مريم فخرج على قومه من المحريب تعلم لتعمل أي فالعلم لابد أن تعمل بما تعلم لأن العلم بدون عمل كالشجرة بدون ثمر أو بدون ثمرة قال بعد ذلك ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلا يقول الناظم إذا وقفت على الحرف المجرور الذي كان سببا في إمالة الألف قبله حالة الوصل فلابد أن تقف عليه بالسكون فهذا السكون العارض لا يغير حكم الإمالة نحو عقب الدير وما للظالمين من أنصير وتوفنا مع الأبرير والأعود برب النيز مل النيز ففي هذه الكلمات وما مثلها الإمالة قولا واحدا لمن يميلها سواء وصلت أو وقفت عليها فالسكون العارض لا, لا يمنع من الإمالة نعم قال بعد ذلك وقبل تكون قف بما في أصولهم وذر رأي في خلفه في الوصل نجتله تموس الهدى إذا جاء بعد ألف الممالة ساكن وحذفت الألف في الوصل تخلصا من التقاء ساكنين امتنعت الإمالة وصلا لأن الألف التي تمان ستحدث تخلصا من تقاء ساكنين لكن إذا وقفت على الكلمة التي آخرها الألف الممالة فإنك تميلها لمن يميل وتقللها لمن يقلل على النحو التالي ولقد أتينا مسلهدا مسلهدا في حال الوصل كلمة موسى لا تمان لكن إذا وقفنا عليها وفصلناها عن على الساكن الذي بعدها نميلها لحمزة الكسائي ونقللها لورش بخلاف ونقللها لأبي قولا واحدة كذلك كلمة عيسى ابن مريم إذا وقفنا على كلمة عيسى وفصلناها عن ابن مريم فنقللها لمن يقلل وميلها لمن يميل القرى التي بارتنا فيها إذا وقفنا على كلمة القرى وفصلناها عن السائل الذي بعدها نميلها لمن يميل ونقللها لمن يقلل ذكر الدار كذلك قوله وذراء فيه الخلف في الوصل يجتاله أي ان السوسي يميل وصلا الكلمات ذوات الراء التي بعدها ساكن بخلاف لا القرى التي له الوجه هكذا بالفتح أو الاماله القرى التي ذكر الدير بالفتح الدير بالاماله فسيرى الله عملكم فسيرى الله عملكم حتى نرى الله جهره حتى نرى الله جهره فله الاماله وله الفتح وفي لفظ نرى الله حتى نرى الله جهره أو فسيرى الله عملكم فيها لسوس ثلاثة أوجه وصلا الأول فتح الراء مع تفخيم لام لفظ الجلالة حتى نرى الله جهره فسيرى الله عملكم الثاني الإيماء مع تفخيم لفظ الجلالة حتى نرى الله فسيرى الله هكذا يقول التفخيم الوجه الثالث الإمالة مع ترقيق لا من لفظ الجلالة نظرا للإمالة قبلها هكذا حتى نر الله جهرا فسيرى الله عملكم لعب هذه الأجهة الثلاثة للسوس وصلا قول النظم بعد ذلك وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النص أجمع أشملاء مسمى ومولى رفعوه مع جره ومنصوبوه غزا وتترا تزيلا يقول الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله في كتابه إرشاد المريد إن قول الناظم في هذين البيتين حكاية لا حاجة إليها والقول الحق في الكلمات التي تلون وصلا ويوقف عليها بالآلف المقصورة أن فيها الإمانة وقفا لمن يميل والتقليل لمن يقلل والفتح لمن يفتح نحو مفترا إذا وقفنا عليها مفتره تمال لحمزة وكساء وأبي عمر وتقلل الورش قولا واحدا قرا إذا وقفنا عليها يميلها حمزه الكسائي وابو عمرو ويقللها ورش قولا واحدا كوري هذن يميلها حمزه الكسائي وقفا قولا واحدا ويقللها ورش بخلاف مثمن يميلها حمزه الكسائي مسمى ويقللها ورش بخلاف مسمى ويرتحوا مسمى مولا كذلك مولى اماله حمزه الكسائي تقليل ورش بخلاف مولى وله الفتح كذلك مولى وكذلك لفظا إذا وقف عليها يميلها حمزة الكساء طوي ويقللها ورش بخلاف طوي ربا إذا وقف عليها حمزة الكساء يميلانها ربي ولا يقللها ورش لأن ورش لا يقلل لفظ الربا لا. أما لفظ تترة فلأب عمر الفتح والإمال وقفا والمقروء به والفتح تترة وبالفتح قولا واحدا لا لأنه يقرأ من منونا أرسلنا رسلنا تترى كلما ولحمز والكساء الإمال قولا واحدا في الحالتين لانهما يقرأانها تترى كلما وإذا وقف تترى ولورش التقليد كذلك بلا خلاف في الحالتين لأنه يقرأه بفتحة واحدة تترى وصلا وقفا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والآن أقدم نموذجا لتطبيق لتطبيق قراءات السبع من بداية سورة طه لبيّن النطق الصحيح بالولالة والتقديم والفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه هذه رواية قلون بفتح الطاء والهاء ثم رواية ورش بإمالة الهاء فقط هكذا طه فاتفق معه أبو عمرو البصري ثم إيمانة الطعوة الهاء لحبزة وكتائي وشعبة هكذا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أجريات قالول على قصر منفصل أعطف تقليل تعدى أبي عمر على قصر منفصل كذلك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هذا تقليل أبي عمرو ثم كرات بن كثير بالنقل في لفظ القرآن على قصر منفصل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ثم ترصد منفصل لقانون قالو ما عليك القرآن لتشقى واتفق معه ابن عامر وعاصم الآن آدي بالتقليل لدور أبي عمرو. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ثم إبارة الكسائي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ثم رواية ورش بالمد المشبع مع التقليد ما أنزلنا عليك القرآن لتشق ثم قراءه حمزة بالمد المشبع مع الإمالة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى العية التالية إلا تذكرة لمن يخشى هذه قالون قانون اتفق معه ابن كثير واتفق معه ابن عامر وعاصم الآن نأتي بالتقليل لأبي عمرو إلا تذكرة لمن يخشى ثم الإمالة لخلات والكسائي إلا تذكرة لمن يخشى ثم الإمالة مع ترك الغنى لخلات إلا تذكرة لمن يخشى ثم رواية ورش إلا تذكرة لمن يخشى الآية التالية تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا هذه رواية قالون واتفق معه ابن عامر وعاصم ثم وكذلك ابن كثير والآن نأتي بالتقليل لأبي عمرو تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء ثم الإمالة لخلاد على ترك السكت ويتفق معه الكساء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء ثم النقل الورش تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء ثم ستة حمزة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى